ولينا أم نور ولينا ضياء ولينا أم نور ولينا ضياء ما فشلتني بلا عاشق ممنون لو تعبتني براحتك متونسي بتعبي يحسين من باب الدمع ياخذني لك دربي متنى بروح المجلسك ما أرجع بذنبي نعطش علي أكون صطور الماي ومثل مولد مشيتنا حفاي من عاشر العاشر انتانيك ومثل الاشجار نموت بهدا حتى من اموت الجفن اسود وانعاك وانا بقبرين امتغل الي قلوني ومجعل الحسين والقاه ينبو قلبي بوري يا حسين يلبي القبر جيتك عافية قاعد عيوني لعلى دمعك غافية مجلس محنى اليوم أسوّل طولك اسمع ويني للجان ولفك خوافية الله ويدك يا قلب لا تقعد بصدره تمني اتشفي اصلك كافر هدت عمري عندك علم دم العرش فوق الرمل يجري بتصار صار بحسين وهلا بس كربله تدري نقصد لك احنا ونشتهي اللقا مثل البكينا وصل لك بسها كل الوجع ركض وعلى أحذيين وبالعافية ما تان طمأن ليش العطش موفات رمضان وسدوا هوى الرب غير بيبان فوق الصدر تتكسر إسهام عشان هل تفوق بغير ذرعها ما عدنا وتشوف المجالس عامره رهنا نذهبهن حتى نجبر خاطره هذا الحسين المأسكة عشوره ومسك البواج السهره يومنا